بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالذاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءُ بِالْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَك ۖ أُتْلِ الْخُرُوفُ الذين هم في غمرة سابون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون دوقوا فتنتكم هذا الذي قلتم به تستعجلون إن المستقين في جنات وعود آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين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 وفي الأرض آيات مَاءً وفي أنفسكم ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنْتُمْ تُنْزِقُونَ أَلَمْ آتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُطْرَمِ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم من كون فراغ إلى أهله فجاء بعيد سعيد بقربه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 فأقبلتِ إمرأته في صرّتِ فصَّتْ وجهها وقالتْ عجوزٌ عاقبٌ قالوا كذالكَ قال ربكَ إِمّا هو هو الحكيمُ العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم إجارة من وَسَأُنَامُ تَنَزَّدَ رَبِّكَ لِمُسْرِفِينَ بَلْ أَرَدْنَا مِنْكَ كَانَ فِي هَٰذَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَوَكَّأْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ فتولى برثمه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مجيب وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ذمود إذ كيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم صاعقة وهن يرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا متصررين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.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 كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففضروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين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 وذكر فإن الذسرة فعل المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليأبدون ما أريد منهم من رزق إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ الذين كفوا من يومهم الذين عذبوا.